اللي عشقتك على اللي نسيكت على اللي عشقتك على اللي نسيكت اول من عشقتك اول من نطقت اول من عشقتك علي اول من نطقت قلبي والعين شلون قلب روحه ابو حسين قلبي والعين شلون قلب روحه ابو حسين انا بالعاشق ديان انا اللي عاشقتك انا اللي بسكتر على المختار ولا نون هدى بعرش الجلالة صل واذكر علي الكرار حدار حامي النبوة والرسالة حامي النبوة والرسالة قامتنا ورهتني علانة من طال من الكعب جمالة سر النبي المصطفى نورة جبريل تعجب من كمالة جبريل بن كمانه ويل من فؤادي علي دو في كل وادي حيد علي علي بصوتي نادي حيدر علي علي دوت في كل ودي حيدر علي, علي علي أطير السعادة شادي حيدر علي, علي علي أول من نظرت أول من عرفت يالفارس غزوة حنان شوق الروح أبو حسين اقمار تجلت بالقداسة تحت العرش انوار تظهر <تصفيق> تحت العرش انوار تظهر <تصفيق> هي ونورت طاهرة زهرة ما خيض ضياء الدنيا والثار من فجر الحسين تنور الكون وازداد سنا بنور شبار وازداد <تصفيق> سناء انوار من تلالي دالي عليات تشحشع المعالي دالي عليات تنور الليالي حدر علي علي من تشأشأ المعالي ويستبشر الموالي حدر علي علي أول من سمعتك وبقلدي حفظتك مثل ماكو تنين شوق الروحة بحسين أول من من ناطقتك علي اوضح علامة الكالي يجو قبل امامة واللي مو امامة علي حدار يتحسرو يبدو الندامة يتحسرو يبدو الندامة او لموالي يجو بنور يبلغ مرامة من خلف يسير ومنه عزا وعبا كراما عزا وعبا كراما من هن جكوات هنيالا من إماما علي علي يعلو يشع مقاما هيدر علي علي ويتروب القيامة هيدر علي, علي ما ما يتوالي على ما يتروى بالقيامه علي اوعي عذب السلامه بحذر علي في واد شند الروح